بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والخمسون من التذكرة باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسحاقه التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا سوار بن عبد العزيز عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن جهنم تسعر في كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة فإنها لا تسعر يوم الجمعة ولا تفتح أبوابها غريب من حديث عبد الله ومكحول لم نكتبه إلا من حديث النعمان قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ولهذا المعنى كانت النافلة جائزة في يوم الجمعة عند قائم الظهيرة دون غيرها من الأيام والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لها سبعة أبواب وقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجه الإمامان الحافظان الترمذيان أبو عبد الله وأبو عيسى وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول قلت مالك بن مغوال أبو عبد الله البجلي الكوفي إمام ثقة خرج له البخاري ومسلم والأئمة قلت مالك بن مغول وعيد قلت مالك بن مغول أبو عبد الله البجلي الكوفي إمام ثقة خرج له البخاري ومسلم والأئمة وقال أبي بن كعب لجهنم سبعت أبواب أشدها غما وكربا وحروا وامتنها ريحا للزنا الذين ارتكبوا بعد العلم وروى سلام الطويل عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب جزء أشركوا بالله وجزء شكوا في الله وجزء أغفلوا عن الله أو أغفلوا تحتاج إلى تحقيق وجزء آثروا شهواتهم على الله وجزء شفوا غيظهم بغضب الله وجزء, وجزء صيروا رغبتهم بحظهم عن الله وجزء عتوا على الله سبحانه وتعالى ونعود بالله سبحانه وتعالى من كل هذه الصفات في الحاشية واحد ضعيف ابو نعيم في الحليه وفي سنده سوار بن عبد العزيز ضعيف وكذلك مكحول لم يسمع من ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اثنان ضعيف أحمد والترمذي في سنده جنيه غير منسوب ثلاثة ضعيف جدا الخطيب في تاريخ بغداد الموضوعات لابن الجوزي متابع ذكره الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب منهاج الدين له وقال فإن كان ثابتا فالمشركون بالله هم الثنوية والعياذ الله سبحانه وتعالى والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إله أو لا إله لهم أو يشكون في شريعته أنها من عنده أو لا والعياذ بالله سبحانه وتعالى والغافلون عن الله سبحانه وتعالى هم الذين يجحدونه أصلاً ولا بالله سبحانه وتعالى ولا يثبتونه وهم الدهرية ولا ياد بالله سبحانه وتعالى والمؤثرون شهواتهم على الله سبحانه وتعالى هم المنهمكون في المعاصي لتكذيبهم رسول الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيا والشافون غيظهم بغضب الله سبحانه وتعالى هم ال قاتلون انبياء الله سبحانه وتعالى وسائر الداعين له المعذبون يعيد هم القاتلون هم القاتلون انبياء الله سبحانه وتعالى وسائر الداعين له المعذبون من ينصح لهم او يذهب غير مذهبهم وال مصيرون رغبتهم بحظهم من الله سبحانه وتعالى هم المنكرون للبعث والحساب منهم يعبدون أي شيء يرغبون فيه لهم جميع حظهم من الله سبحانه وتعالى لهم جميع حظهم إن الله سبحانه وتعالى وتحداده هذه الجملة إلى تحقيق في المعنى وشرح أتابع والعاتون عن على الله سبحانه وتعالى هم الذين لا يبالون بأن يكون ما هم فيه حقا أو باطلا فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يستدلون والله سبحانه وتعالى أعلم بما أراد رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن كان الحديث ثابتا وقال بلال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي في مسجد المدينة وحدة فمرت به اعرابيه فصلت خلفه ولم يعلم بها ولم يعلم بها فقرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الآية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فخرت الأعرابية معشيا عليها وسمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبتها فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت وجلست فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا هذه ما لك فقالت هذا شيء من كتاب الله أو شيء من تلقاء نفسك فقال يا أعرابية بل هو من كتاب الله المنزل فقالت كل عضو من أعضائي يعذب على باب منها قال يا أعرابية فقالت كل عضو من أعضائي يعذب على باب منها قال يا أعرابية بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهل كل باب على قدر أعمالهم فقالت والله إني مرأة مسكينة لا مال لي ولا لي إلا سبعة سبعة أعبد أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم على باب على باب من أبواب جهنم حر لوجه الله سبحانه وتعالى فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله بشر الأعرابية أن الله قد غفر لها وحرم عليها أبواب جهنم وفتح لها أبواب الجنة كلها والله سبحانه وتعالى أعلم باب من وفي بعد أبواب جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى بعضها عن بعض وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين ذكر ذكر عن بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى لكل باب منهم جزء مقسوم قال من الكفار والمنافقين والشياطين وبين الباب والباب خمسمائة عام فالباب الأول يسمى جهنم لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم وهو اهون عذابا من غيره والباب الثاني يقال له لضا نزاعة للشواء يقول يقول أكله اليدان والرجلان تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والباب الثالث يقال له سقر وإنما سمي سقر لأنه يأكل اللحم دون العظم الباب الرابع يقال له الحطمة فقد قال الله سبحانه وتعالى وما أذراك من الحطمة نار الله الموقدة تحطم العظام وتحرق الأفئدة قال الله سبحانه وتعالى التي تطلع على الأفئدة تأخذ النار من قدميه وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر كما قال سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر يعني سودا يعني سودا فتطلع أو فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل أو تنزل فتحرق وجوههم وأيديهم وأبدانهم فيبكون الدمع حتى ينفذ أو حتى ينفذ ثم يبكون الدماء ثم يبكون القيح حتى ينفذ القيح حتى لو أن السفن أجريت تجري فيما خرج من أعينهم لجرات حتى لو أن السفن أرسلت تجري فيما خرج من أعينهم لجرات ولياذ بالله سبحانه وتعالى الباب الخامس يقال له الجحيم وإنما سمي جحيما لانه عظيم الجمرة الجمره الواحده أعظم من الدنيا والباب السادس يقال له السعير وانما سمي السعير لانه يسعر بهم ولم يطفى منذ خلق فيه ولم يطفى من منذ خلق فيه قصر في كل قصر ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب أشد منه إذا فتح باب الجب, جب باب الجب حزن أهل النار حزنا شديدا والباب السابع يقال له الهاوية من وقع فيه لم يخرج منه أبدا وفيه بئر الهبهاب وذلك قوله سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا إذا فتح الهبهاب يخرج منه نار تستعيذ منه النار وفي الذين قال الله سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا أو هو جبل من نار يوضع أعداء الله يوضع الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم والزبانية عليهم السلام وقوف على رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمع ضرب سمع صوتها الثقلان وأبواب النار حديد فرشها الشوك غشاوتها ظلمة أرضها نحاس ورصاص وزجاج النار من فوقهم والنار من تحتهم لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظل أُقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة مدلهمة مظلمة قد مزجت بغضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى ذكره القتبي في عيون الأخبار وذكر ابن عباس أن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب وهي كما قال الله سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم على كل باب سبعون ألف جبل في كل جبل سبعون ألف شعب من النار في كل شعب سبعون ألف شق من النار في كل شق سبعون ألف واد في كل واد سبعون ألف قصر من النار في كل قصر سبعون ألف بيت من نار في كل بيت سبعون ألف قلة من سم فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء فيطير منها سرادق عن يمين الناس وآخر عن شمالهم وسرادق أمامهم وسرادق فوقهم وآخر من ورائهم فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على ركبهم وكل ينادي رب سلم رب سلم وقال وهب بن منبه بين كل بين كل بابين مسيرة سبعين سنة كل باب أشد حرم من الذي فوقه بسبعين ضعفا ويقال إن لجهنم, سبعة أبواب إن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منها سبعون واديا قعر كل واد منها سبعون عاما لكل واد منها سبعون ألف شعب في كل شعب, في كل شعب منها سبعون ألف مغارة في كل عيد في جوف في كل مغاره سبعون ألف شق في كل شق منها سبعون ألف ثعبان في شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب لكل عقرب منها سبعون ألف فقاره في كل فقاره منها قله سم لا ينتهي الكافر ولا المنافق حتى يواقع ذلك كله والعياذ بالله سبحانه وتعالى ذكره ابن وهب في كتاب الأهوال له ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو توقف لأنه إخبار عن مغيب والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها عليهم السلام وفي عظم خلقهم وتفلتها من أيديهم وفي قمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي قمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياها وردها عن أهل الموقف. مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة. لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وذهب ابن وهب أو ذكر ابن وهب قال حدثني زيد بن أسلم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فناجاه فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منكس الطرف فأرسلوا إلى علي فقالوا يا أبا الحسن ما بال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محزونا منذ خرج جبريل عنه فأتاه علي فوضع يده على عضديه من خلفه وقبل بين كتفيه وقال ما هذا الذي نراه منك يا رسول الله فقال يا أبا الحسن أتاني جبريل فقال لي إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شرد أو شردة انفلتت من أيديهم فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع فأخذوها والعياذ بالله سبحانه وتعالى أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة أنهم يأتون بها تمشي على أربع قوائم وتقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بيد كل واحد حلقة لو جمع حديد الدنيا كله ما عدل منها بحلقة واحدة على كل حلقة سبعون سبعون ألف زبني على كل حلقة سبعون ألف زبني لو أمر زبني منهم اي دك الجبال لدكها وأن هد الأرض لهدها وأنها إذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على امساكها لعظم شأنها فيجثو كل من في الموقف على الركب حتى المرسلون ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى بالعرش هذا قد نسي الذبيح وهذا قد نسي هارون وهذا قد نسي مريم عليها السلام وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم غيرها قال وهو الأصح عندي وسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أمتي أمتي سلمها يا رب ونجها يا رب وليس في الموقف من تحمله ركبتاه وهو قوله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان ضعيف ابن وهب في الأهوال والدر والدر المنثور ثلاثة سبق تخريجه متابع وعند تفلتها تكبو من الغيظ والحنق وهو قوله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي تعظيما لغيظها وحنقها يقول الله سبحانه وتعالى تكادو تميز من الغيض، أي تكادو تنشق نصفين من شدة غيضها، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فيقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، فيقوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بخيطامها ويقول ارجعي مدحورة إلى خلقك حتى يأتيك أهلك أفواجا فتقول خلي سبيلي فإنك يا محمد حرام علي فينادي مناد من سرادقات العرش اسمعي منه وأطيعي له ثم تجذب وتجعل عن شمال العرش ويتحدث أهل الموقف بجذبها فيخف وجلهم وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهناك تنصب الموازين على ما تقدم فصل هذا يبين لك ما قلناه أن جهنم اسم علم لجميع النار ومعنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم والزمام ما يزم به الشيء اي يشد ويربط به وهذه الأزمة التي تساق بها جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى تمنع من خروجها على أرض المحشر فلا يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله سبحانه وتعالى بأخذه على ما تقدم ويأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وملائكتها عليهم السلام كما وصفهم الله سبحانه وتعالى غلاظ شداد وقد ذكر ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في خزنة جهنم عليهم السلام ما بين ما بين من كبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب وقال ابن عباس ما بين من كبيل واحد منهم مسيرة سنة وقوة الواحد منهم أي يضرب المقمعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى وما قوله سبحانه وتعالى عليها تسعة عشر فالمراد رؤساءهم على ما يأتي وأما جملتهم فالعبارة عنهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم دنود ربك الا هو فصل قال العلماء إنما خص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو إنما أعيد قال العلماء إنما خص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بردها وقبعها وكفها عن أهل المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم لأنه رآها في مسراه وعرضت عليه في صلاته حسب ما ثبت في الصحيح قال وفي ذلك فوائد ثمان الأولى أن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبونه في قوله ويؤذونه أشدد أذى أراه الله سبحانه وتعالى النار التي أعدها للمستخفين به وبأمره تطيبا لقلبه وتسكينا لفؤاده قبل المتابعة في الحاشية واحد الخطام هو الزمام الذي تقاد به الدابا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 أتابع وأعيد الثانية الإشارة في ذلك إلى أن من طيب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة والانتقام والانتقام. فالأولى أي طيب قلبه في جأن أوليائه وأحبابه بالتحية والشفاعة والإكرام. الفائدة الثالثة ويحتمل يحتمل أن عرضها عليه. ليعلم منة الله سبحانه وتعالى حين أنقذهم منها ببركته وشفاعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفائدة الرابعة ويحتمل أن عرضها عليه ليكون في القيامة إذا قال سائر الأنبياء نفسي نفسي يقول سيدنا ونبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمتي أمتي وذلك حين تسجر جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى ولذلك أمر الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال جل من قائل يوم لا يخز الله النبي قال الحافظ أبو الخطاب والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولو لم يؤمنه لكان مشغولا بنفسه كغيره من الأنبياء عليهم السلام الفائدة الخامسة أن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يروا قبل يوم القيامة شيئا منها فإذا رأوها جزعوا وكفت ألسنتهم عن الخطيئة والشفاعة من هولها وشغلهم أنفسهم عن أممهم وأما نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأما نبينا سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد رأى جميع ذلك فلا يفزع منه مثل ما فزعوا ليقدر على الخطبة وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وثبت في صحيح السنة الفائدة السادسة فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد خلقتا خلافا للمعتزلة المنكرين لخلقها وهو يجري على ظاهر القرآن العظيم على ظاهر القرآن العظيم في قوله سبحانه وتعالى اعدت للمتقين أعدت للمتقين في آل عمران وأعدت للكافرين في البقرة وآل عمران